يا فتثير سحابا والله الذي أرسل رياح فتثير سحابة فتثير سحابا فسقنا. فَأَيْنَا وِلَ الْأَضَابَ أَتَمَّتْ فتثير سقابا فسقناه إلى كذلك النشور من كان يريد العزة إليه يصعد الكلم. فلله العزة جَمِيعًا إليه أصعد الكلم الطيب Thank <sighs> <sighs> Surah <inaudible> al هم والله خلقكم Oh. Uh -huh. Oh. Oh uh. على الله عزيز <تصفيق> وما سخر الشمس والقمر الليل في النغار ويولج النغار في الليل وسخر الشمس. You Jol. ذالکو والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطر ويوم القيام والله هو الغني الحميد يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز Yeah. خلق جديد وما ذلك على الله به ولا تهزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حمل ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسي والى الله المصير وما يس وَالْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ ولا موت إن الله يسمع من يشاء ولن وما يستطيع على النار الله يزيدك ان شاء الله الله روحك سالمه ايوه يا حبيبي الله صدق الله